بجاياته والحزن ما يستشير نحل ضحكاه জল জল মোত কেলে চিৰ হল বহকা নামি অগব হাৰ ফি অল محطاتي <تصفيق> على طريق طويته مع ملفاتي يا ليتني غيرن دربي وجات عن شارع نغص بذكرني لحول ما هي على غني مريت بيت قلت মৰুৱ جات জমনি شعور ذكرني الماضي اللي চৌৰাব ৰাখা খেচেচ গীত গা বাৰ বিচ وهولي يا غبت عني من اول حياتي من اول عرفت تفاصيله وسجت وهو يعرف عن تفاصيلي وسجت جاب ابن الزمن غير محطاته خلى المسافر يسافر في المتاهات يا شيخ حياتي أمانت معك وصلت تحيات هماني تماك وصل لا تحيات هماني تماك وصل لا تحيات